سابقاً في نهاية العالم وما بعدها قبل نهاية العالم هناك علامات علامات للساعة الكل يظن أن تكلم من الكلام ومن العلامات أيضا كسرت الزلازل والأحداث الطبيعية يقول إذا وقع القول عليهم أي إذا أردنا أن نعذبهم لو قال تبت يد عبد العزة لكان عندما مات عبد العزة انتهت هذه الصورة هم طلبوا منه بناء سد لكنه رفض إذن لا يوجد سد بالأصل فتحت الشفرة الوراسية الـ DNA وبانتهاء علامات الساعة الكبرى تكون نهاية العالم قد اقتربت ونهاية العالم قريبة جدا. لماذا؟ منذ زمن موسى عليه السلام الله يقول لموسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها ماذا يعني أخفيها أي أظهرها عكس المعنى تماماً فحسب قبيلة زيل العربية خف الشيء أي أزال عنه الخفي بمعنى أظهره الدليل على ذلك من اللغة الدارجة نقول ممرضة هي التي تزيل المرض وليس هي التي تأتي بالمرض في سورة سبأ الآية ٤٢ يقول تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع أي أزال الفزع عن قلوبهم حين نزول القرآن من 1400 عام عاد القرآن وأكد اقتراب الساعة فبداية صورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر آيات أخرى وما يدريك لعل الساعة قريب إلى أن يقول القرآن الكريم في الآية الواضحة أزفت الأزفة, أزفت الآزفة أي أصبحت وكأنها على مرمى البصر هي اقتربت جدا جدا هذا الكلام مضى عليه 1400 عام هي حتمية الحدوث لماذا؟ حينما الله يتكلم مع الجانب الآخر أو الجانب الكافر تأتي الآيات بهذا السياق إن الساعة لآتية يضع لام التوكيد أو تسمى اللام المزحلقة تأتي بخبر ان لتوكيد الفعل يضع اللام لآتية لكن حينما تحدث مع موسى عليه السلام لم يضع هذه اللام قال له إن الساعة آتية لماذا؟ لأن موسى بيفهم فموسى عليه السلام رأساً فهم من المرة الأولى إذا هي حتمية الحدوث وكل من يكذب في الساعة يدخل ضمن الجانب الكافر لكن علمها الحقيقي هو عند الله فقط حتى الرسل الكرام ليس عندهم أي معلومة فقال صلى الله عليه وسلم حينما سؤال عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ والله يقول له يسألونك, ك... يسألونك كأنك حفي عنها كأنك أنت المسؤول قل إنما علمها عند الله وأكد القرآن الكريم مرتين لكن هذه المرة بأسلوب لغوي أن توقيت حدوث الساعة لا يعلمه إلا الله المرة الأولى في سورة الزخرف وعنده علم الساعة هنا قدم الخبر على المبتدا حينما نقدم الخبر على المبتدا هذا يفيد عملية التوكيد بالأسلوب اللغوي التوكيد الآخر ورد في سورة فصلة إليه يرد علم الساعة هنا قدم الجار والمجرور على الفعل لم يقل يرد إليه علم الساعة لكن جاءت الآية إليه يرد علم الساعة حينما نقدم الجار والمجرور على الفعل هذا توكيد على أن توقيت الساعة لا يعلمه إلا الله وحده إذن هي حتمية الحدوث فعلاً. هي حقيقة مستقبلية لابد منها لكن الله وحده الذي عنده علم الساعة لقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو سقلت في السماوات والأرض حتى الملائك الكرام ليس عندهم أي إشارة أو أي معرفة عن متى حدوث الساعة مثل ما سوف نرى الكون والكون المضاد الكون بدأ من نقطة أو من منطقة صغيرة جدا ثم انفجر وأخذ يتوسع على هذا الشكل المخروطي كل الكون مجمع بقاعدة المخروط وهنا لا يوجد لا كواكب ولا نجوم ولا مجرات لماذا؟ تقول وكالة ناسا حاليا أن الكون هو مسطح إذن الكون مجمع في قاعدة هذا المخروط ويتوسع بكل الاتجاهات لكن هنالك موضوع هام جدا. الله سبحانه وتعالى يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين. وتحدث القرآن الكريم عن دنيا وعن آخرة كزوجين. في علم الجبر والصاد أصحاب الجبر الحديث حصرا يعلمون يوجد مادة تسمى الطوبولوجيا. الطوبولوجيا هي دراسة الجانب الآخر من الشكل. أو خل... يعني دعونا نشبه الموضوع بصورة إنسان في المرآة يعني الصورة الأخرى يجب أن يكون هناك حاليا كون آخر مضاد لماذا؟ قال تعالى يوم نطوي السماء كطي استجلي للكتب كل إنسان فينا عنده كتب ولكن كل شخص فينا لم يجرب هذه التجربة يوم نطوي السماء كطي استجلي للكتب إذن الكون حاليا دار دورة كاملة واقترب من إكمال الدورة هذا الكلام أوضحه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع حينما قال أيها الناس دعوني أبين لكم أول ما بين موضوع الزمان موضوع دوران الكون قبل أن يبين الأمور الوردة بالشرع فقال صلى الله عليه وسلم بما معناه اليوم استدارة استدار الزمن كيوم خلق الله السماوات والأرض لذلك مثل ما قلنا أزفت الآزفة فكلنا نعلم أن الساعة 12 تعني الساعة صفر أي اكتملت الدورة كاملة إذن يجب أن يكون هنالك كون وكون مضاد أشبه ما يكون بالساعة الرملية لماذا؟ قال تعالى في سورة الحديد جنة عرضها كعرض السماء والأرض لو أنزلنا مستقيم من هنا ومستقيم من هنا نحصل على ذات المسافة أي فعلا جنة عرضها كعرض السماء والأرض بذات المسافة لذلك يوم القيامة ويوم الحساب قال تعالى وأزلفة الجنة للمتقين غير بعيد إذا اقتربت من من من من جانب الأرض إذا الجنة أصبحت غير بعيد لكن جهنم هي حيز صغير مغلق في منطقة المحشر وعملية الحشر هنا فيتم المرور من جانب جهنم ويبقى الكافرون داخل جهنم إذن هي حيز صغير مغلق كمحرقة نفايات في الكون إذن الجنة غير بعيد أصبحت جهنم بنهاية رأس المخروط فقالت على صراحة إذا رأتهم من مكان بعيد إذا نظرية أو فكرة الطوبولوجيا في الكون والكون المضاد تحل لنا تفاسير عشرات من الآيات القرآنية التي تتحدث أولاً كطي سجلي الكتب جهنم بعيدة الجنة غير بعيد وتؤكد الآية جنة عرضها كعرض السماوات والأرض المقطع متشابه تماما وعند انتهاء دوران الكون مع الكون المضاد ووصولهما إلى الساعة صفر سيحدث حدثان هائلان في يوم واحد يهزان الكرة الأرضية